وقال في العون ضروني اقتل موسى وليدعه ربه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد وقال موسى ان عبدت بربي وربكم من كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَكْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وخديجاكم بالبينات من ربكم وانك كاذبا فعليه يكذب وانك كاذبا فعليه يكذب وانك صادق يوصلكم ذا او الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مشرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باء في الله ان جاءنا وَلَكِنَ الْعَوْنَ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا شَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ يَوْمٍ أَحْزَابٌ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ بعدهم وما والله يريد من للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم كناد يومه والليل مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد